فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصير قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبا نستغفر لنا ذنوبنا إنا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 زاد غش الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء، إن جوهو العالم الحكيم، رب قد آثيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث.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 وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرشت بمؤمنين